أعوذ بالله من السيطان الرجيم j'en Oh, dear God. Just... فْ قَذكَ فَ الذينَ قَالُ إِ قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا about me my... إن أراد أن يبلك المسيح ذنمر الله ملك السماوات والأرض وما بينهما يغلق ما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 Oh, God. mai ya Yeah. والله على كل It's God! Yeah. Então um... وَأَلَّا اللَّهُ فَتَرَكَ لَكُمْ كُلُّ Oh! فلا تأسى على القوم أَوْقُرَّ مَنَامًا فَانْتُقِضْ بِلَمِنْ أَحْدِقِ مَا وَلَمْ يُتَنَقَّبْ مِنَ الآخر قَالَ لَا أُقَتِّلُ نَنك قَالَ إِنَّمَا يَتَّقِ اللَّهَ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَوْلَئِن نَّبَأَ بَعْدَ نِيَادٍ مِنَ الْحَفِ ظِقُوا وَبَقَرًا فَتَقُبْ بِلَمِنْ أَفْعَلَ دِيمَا وَلَمْ يُتَقَمْ بَلْ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لا ما مَا لَنَا فِي بَاسِطِي يَدِهِ إِلَيْكَ لِأَنْقُطُ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْعَالَمِينَ فَتَوَلَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَ باح من الخاسرين أذا فالله ظوراذ ينفح في الارض ريا وجودك كيفني سنات قال وَا رِيَاءَ أَتَخِيفُ أَوْ بَحْمَ مِنْ يَمِّنٍ اللَّهُمَّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بني Rāīlā ānāhu man qatālā nafsa bighairīr أنه من قتل نخساً بغير نخس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً Oh, uh oh, -huh. E mm -hmm. Meu Deus! يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من الناس خارجين منها ولهم عذاب مقيم وان صار قوم سارقوا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فيه phal ko in الله عزيز حكيم was the uh إن الله غفور رحيم من تاب من بعد ظلمه وأطوح فإن ظَ تبَ مِ بَادبُ المجين وأَصلُ ل خفَين Pas dar quoc فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فيه 雨ko karl as Eanyko ass Mmm. -hmm.